وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 ثم إلى ربكم ترجعون ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم بينات من الأمر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 يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهداوة ورحمة لقوم يقينون أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم حياهم وما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 وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتَّبَعْنَا آبَاءَنَا ۖ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المضطلون وترى كل أمة جاثية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 قلتم ما ندري م الساعة قلتم ما ندري م الساعة إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن بمستيقين وبدالهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم نساكم. وقيل اليوم لن نساكم كما نسيتم لقاء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 له الكبرياء في السماوات والأرض، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.